وامنيني لا في دي باليطلع على كل هذا الذنب البدء أطاع الله الله الله بسم الله الله في بسم الله الرحمن الرحيم Why? الله <تصفيق> الله <تصفيق> One, two, three.